وهذا سائل يقول كثيرا ما أتكاسل عن دفع زكاة المال وقد يمر سنتان أو ثلاث سنوات دون أن أقوم بدفعها فهل يلزم علي دفعها كلها أم أن السنوات التي مرت تسقط عني من كان يملك النصاب ولم يؤد زكاته بعد تمام الحول يجب عليه أن يخرجها في أي وقت شاء وعليه أن يبادر بالقضاء ولا تسقط عنه مهما مر عليها من سنوات غير أن بعض العلماء قال يخرج زكاة عام واحد والبعض الآخر قال يخرج زكاة عن كل عام مضى وهذا هو الراجح والله أعلم